بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الأسبوع اللي فاتت تكلمنا قلنا هيتكلم عن طول الصوم الأبئنا الرسل القديسين عن التحولات اللي حصلت الناس اللي ما كانتش عارفة ربنا وإزاي عمل الروح القدس كان في الكنيسة بيغير تكلمنا مرة عن أول تغيير التلات نفس اللي كانوا جايين يحجوا في عيد الخمسين وإزاي قبلوا الرسالة من بوترس الرسول وطيروا وبعد كده تكلمنا بعديها عن كرنيليوس أول أمم يدخل وسط جماعة الله وإزاي أنه كان إعلان سماوي البوترس الرسول أن الأمم أيضاً صاروا شركاء في الميراث، زي ما بوترس الرسول بيقول لنا بعد كده في رسالة أفاسوس النهاردة عشان حسيت بس أن الصوم بيخلص بسرعة يعودوا بتسعة واربعين يوم ولا همانية واربعين يوم فقلت إزاي نحن نلحق نكمل التغييرات اللي حصلت في صفر الأعمال فناخد اثنين النهاردة مع أنه كل واحد فيهم ياخد أيام وأسابيع هناخد اثنين نوعيات مختلفة نحن تكلمنا الأولى على 3000 نفس ناس راحين يحجوا راحين يكونوا في محر الله وإن كان لسه لم يصل يصلهم خبر خلاص كاملا لما سمعوه إبلوه تكلمنا عن كرنليوس لاجر أممي يعبد الإله الذي هو لا يعرفه ولكن الإله الحقيقي أظهر ذاته له نهاردة هنكلم عن شخصيتين مختلفتين في النوعية لكن مازال عمل الروح القدس والتحول فيه واضح جدا شخصية الأولانية برسل الرسول، وهو يمكن يميل شوية للنوع الأولاني اللي تكلمنا عليه أول مرة رجل فريسي ابن فريسي نموسي من الدرجة الأولى كان معصف نفسه من جهة الناموس بلا لوم ولكن كان ماشي في سكة غلط فالله بيقول لنا النهاردة لو انتم مشيه في سكة غلط بس جوه الكنيسة او جوه جماعة الله الله بيقول انه جاي وروح الله جاي عشان يغير افكارنا جاي عشان يخلينا مطابقين لصورة ابنه لو انت جاي النهاردة او انت جاي النهاردة وفي دماغك حاجات شايف ان هي دي الصح الله نهاردة بيقول لك قابل التغيير ولا؟ نهاردة عايز كده كل واحد فينا يبقى فعلا على باب دمشق مع بولس الرسول يقابل المسيح ويقابله بلقاء جديد أنا زي منا لكن المسيح هيجدد ذهني ويجدد فكري ويجدد معرفتي تعالوا افتح مع بعض كده أعمال تسعة ومش هنطول فيها قوي وبعد كده هنأكل حاجة تانية نوعية تانية من التحولات اللي كان بيعملها الروح القدس في الكنيسة الأولى كصح بيبدا او ممكن نقول انه قبل ما يبدأ كانت البدايه بتاع بولس في اخر اعمال سبعة بيتكلم ازاي ان خصل الرجمه بتاع استفانوس وان هم زي حطوا هدومهم تحت رجلين شاول اللي هو بولس الرسول يبدأ في اعمال تسعة يقول اما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب دي شغلته ليه كده أصلا أنا بحب ربنا بتعمل ليه كده أنا دي العبادة والمسيح قال حيأتي أيام يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة الله بولس كان واحد الناس دول في وقت معين كان يقتل وأظن أنه يقدم خدمة على الله وإلى اليوم وإلى آخر الايام حيقدر في ناس يقتلوا أولاد الله مظنين أنهم يقدمون خدمة على الله لكن الله بيقول للناس دول كمان أنا عايزهم وهقابلهم أنا عايزهم وحقابلهم يمكن مرة يسمعوني يمكن مرة ما يسمعونيش لكن ما زلت لذتي في بني آدم لسه أنا عايز النفوذ ذاتي نقول إيه نكمل كده فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسلقهم مصاقين إلى أرشلين فيما كدلنا كذا مرة قبل كده أن المسيحية كانت تسمى الطريق وبولوس ذكر الجملة دي أكثر من مرة هنا وفي أعمال 24 و 25 إن هم شيعة الطريق الله برضو يقول لنا أنتوا ماشيين في الطريق والناس بتشاور عليكم أن أنتم بتوع الطريق ولا ماشيين إزاي بولس بيؤكد إنه هو بعيد عن الله شاول كان يعرف أن هناك أناس أصحاب طريق وطلب إنه ياخد رسالة إنه إذا وجد أناساً من الطريق، مش أناساً في الطريق ناس تبعين، يسوع المسيح الذي هو الطريق والحياة والحق أتصرف معهم، أجيبهم موثقين ولا أرشارين. وفي ذهابه حدث أنه اخترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء. والله بيقول البغتة دي يمكن تكون اجتماعنا النهاردة، البغتة دي ممكن تكون القداس فتاعة بكرة، ممكن تكون قدس بتاع بعض بكرة عيني تنور والسماء تنور قدام عيني وتقول لي اللي بتعمليه غلط اللي بتعمله غلط السكر اللي انت مشي فيها سكة موت لأنها رفض الوسيطة الله صراحة حتى وإن كان شكلها جميل بالنسبة لي وحتى حتى كانت تناسبني وتناسب أي أحد تاني الله بيقول لي كده أن النور أبرك حوله من السماء وعايز يبرق النهاردة قدام عينينا وفي قلوبنا أزهلنا. لأن وجودنا واجتماعنا في محضر الله وفي محضر الروح القدس لازم يغير زي ما كنا بنتكلم الصبحية في درس كتاب تاني يقول كده عمان في وسطنا الآن بمجده ومجد أبيه طب يعمل إيه يا رب؟ تفرج علينا؟ لا وده بمجده ومجد أبيه والروح القدس ليشفي أمراض نفسنا وأجسدنا وأروحنا جايبنا عشان يشفينا كان كل واحد فينا قاعد في بيته أو قاعد في مكان ما أو اتنين قاعدين مع بعض بيسمعونها دلوقتي أو حتى واحد هيسمعنا بعد كده في الشريط في انترنت في عربية الله لك النور بينور عنيك هتشوف عنيك ملاحظة عنيك متابعة ولا انت لسه مغمر عنيك مش عايز تشوف نيوي كده فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا اضطهدني رائع جدا أن يسوع يعتبر اضطهاد الكنيسة اضطهاد شخصي ليه وأنت وأنت تتطهد أخوك وصحبك ومراتك وعيالك أنت تتطهد يسوع وانت تتعامل جوزك بمعاملة غير ليست بحسب كلمة الله أنت تتطهد يسوع ويسوع يسألك ويسألك لماذا تتطهدني لماذا تتطهديني في ابني اللي حصل أنه من الأول طلب أنه إذا وجد أناساً ما طريق رجال أو نساء يسوقهم إلى أرشالين الله بيقول لي لنا دلوقتي إذا كان بولس هذا الإنسان الذي افترى شاول على كنس الله الله شايف إن ده جرح لي هو ده اضطهاض لي هو زي بالظبط بجي ربنا فقال لموسى النبي في تكوين 15 قال له إيه لا تخفي إبراهيم أنا ترس لك عارفين يعني ترس ترس اللي بيدافع به المحارب يحط بقال نسكه في إيده كده ويصد السهام تخيله كده ربنا بيقول لإبراهيم أنا, أنا الشيلد بتاعك أنا الترث بتاعك أي حاجة هتيجي هتيجي فيه أنا مش هتيجي فيك أنت الله بيقول لك إذا كنت أنت المطهد أنت بتطهدني أنا كنت أنت المطهد إليك ما تخافش لأنه أنا ترث لك الاتهد جاي عليا زي ما هو جاي عليك وجاي علي قبل ما يكي عليك كمان بس رأى جدا في رد الفعل فقال له من أنت يا سيد أنا مش عارف عنديك السادات تقولي نهاردة أنا مش عارفة وهسأل واللي هقولولي عليه او الله يعلنهولي حمش فيه ولا أنا من دماغي برضو حدش يقول لي حدش يعمل لي أنا عارف الصح وأنا عارف الصح فقال من أنت يا سيد ودي كان انطلاقة نور بقى جاية من قلب بولس أنا بقى انا أنا معرفكش أنا كنت فاكر اللي بعمله صح لكن اكتشفت أن أنا شخصك بطهت المسيح نفسه يقول له كده فقال له الرب قال الرب أنا يسوع الذي أنت تتطهده صعب عليك أن ترفز بناخس يعني أنت ما تتطهدش أصحاب الطريق ما تتطهدش رجال أو نساء ما فرحتش في استفانوس كل ده كان فيه أنا وإنت كنت بتظن انك ماشي وراء صح تمامنا كده أن كل واحد فينا يرفع قلبه لله فقال يا رب ربنا النهاردة بطهدك في مين يمكن يكون بطهدك في أعز ناس عندي يمكن في مراتي، يمكن في جوزي، يمكن في عيالي الله بيقول لي أنا النهاردة عايز أبرق هذا النور أمام عينيك وآم عينيكي عشان يقول لك ارجع ارجع لأني فديتك ارجع لأني أحبابتك وأنا بظهر لك النهاردة وبعلنك كده لأني بحبك مش بقول لك مجي بظهر لك عشان أقول لك أنت وحش لكن عشان أقول لك أني بحبك وأريد أن النور يبرق في حياتك مرة تانية يلفقالة وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد أن أ وعايز كده كل واحد في يصمت ولو ثواني كده ويغمض عنين مترحمه قاعد انا اقدر اقول له كده يا رب ماذا تريد ان افعل طب الله نهارده هيقول لي بطل دي وقف دي ما تعملش كده كن ما دي ما تطلعش من منبقك تاني واللفظة دي ما تخرجش من منبقك مرة تانية والفكرة دي تستبعدها تماما هترضى وحترضي ولا ماذا تريد يا رب ان افعل على هوايا ما بتجيش كده لأن الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع, مع الأهواء والشهوات انت بتغير جنسيتك بتغير جنسيتك وبتعيش اللي مش عايزة تعيشيه ارفضيه لأن الله بيقول كده التسليم هو بداية العمل ماذا تريد رب أن أفعل ربنا قال له ببساطة روح وادخل المدينة وهناك هتعرف تعمل إيه الناس سمعت الصوت لكن ما شافوش حاجة. وبولس أصاب العمل. يقول بقى كان ثلاثة أيام لا يبصر فلم يأكل ويشرب. ناس تقول ان هي بس بسبب الخوف والتحير. لكن في ناس كمان من بعض أباء التنيس هيقولوا كده ان بوليس حس بالندم الشديد. بقى كل اللي كنت بعمله ده أنا كنت باتهد الله نفسه. ده أنا كنت باتهد أصحاب الطريق المعلميني أدولي ان هم غلط. وقف مع نفسك وقف مع نفسك النهاردة وقل له رب انا اتطهدتك اتطهدتك بشدة بس لايه النهاردة وعايز اتوب بجد حصوم حصوم عشان تفتح عاني اكتر انا اتعميت او كنت اعمل واليوم استوع لنا لي عماية لكن عايز افتح ولما فتح هعمل اسمار طليق بالتوبة انا طوبت خلاص طب كنت بتروح المكان الفلاني هتبطل كنت بتقولي الكلمة الفلانية حبطالة تقوليها كنت بتجدبي بأساوى وعنف وتظني أنك على صواب وأنت تعلمين أنك لست على صواب الله بيقول النهاردة هتكوني أمينة وصريحة وتواجه الحق حتى لو متغلطي فيه ولا هنلجع التاني نخبي ونكذب ونقول أصل يمكن أصل جائز ونحلي الخطيئة يقول كده الله بيعمل من خلف السطار في الوقت دوت كان بيكلم حنانيا بيستعلن إعلان آخر لحنانيا تلميذ من تلميذ الرب يسوع في دمشق فعلى العشرة يقول فقال الرب في رؤيا يا حنانيا فقال هأنا ها يا رب قال له الرب قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب في بيت يهوزا راجل أنتا اسمه شاول لأنه وذا يصلي ساعات التحول أو النقل أو التغيير يقف عندي رغم ان انا مجرد وسيط حنانيا مش هو بولس وحنانيا اسمعاش عنه تاني كان تلميذ وكان كاهن مشان كده كان الرسل اليه لكي يعمد طب وبعدين يقول كده يشتكي يقول، يجي حنانيا يقول يا رب عدد 13، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقدسيك في أرشارين يا رب ده انت عارف وانا عارف وانا سامع عاست موتني؟ أنا مش رايح ما قالش كده لكن لو كان جوا أنا مش هينفع روح القصة كانت تقف هنا الله صريح كان عنده حل تاني وطريقة تانية يوصل بها البوليس بس كان حلانية ده ممكناش حتى هنسمع عنه الله برضو بيقول لنا ان التغيير والتحول الله بيستخدم بشريتنا كم مرة طعنا والله استخدمنا وكم مرة لم نطيع والله لم يستخدمنا أو فقدنا أن نكون أداة طيعة في يد الله يقول إيه وهنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوصق جميع الذين يدعونه بإسمك نعمده سلطان يا رب بس مصدق أنه سلطاني أعلى من سلطانه ولا مش مصدق مصدق أنه أنا حديك سلطان فوق إيه أعطيتكم سلطان أن تدوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء ده السلطان بتاعي لا مصدق خد خرج بي مش مصدق ومتخرجش لأنك هتتكابل حتتق... في رجليك مش تتكابل في حد تاني فربنا يقوله اوعة تسمعش الكلام قال له الرب اذهب لأن هذا ليه مختار ليحمل اسمي أمام ملوك أمم وملوك وبني إسرائيل لأن يثقوريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمه يخرج حنانيا ويسمع الكلام بس يخرج ايه؟ مهرعوب من الكلام كده لروحه القدس حطه يولد خارج براه ويقول لي مضى ودخل البيت ووضع عليه يديه حط يده عليه ده ما ربنا قال له بظل وقال أيها الأخ شاول قد أرسلني الرب يسوع الذي رهرك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلك من الروح القدس أنا جاي أعمل حاجة ربنا قال لي عليه ما ليش دعو بيك أنت تقبلها ما تقبلهاش تزعل ما تزعلش أنا جاي أعمل ربنا قال لي عليه الله بيقول لي النهاردة هتسمع الكلام حتى ولو خايف هتمدد بيك يقوله على طول فللوقت ما استدناش الله للوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصله في الحال وقام معتمد الله بيقول انه ضعفي وخوفي الله يبارك فيه بضعفي وخوفي الله يعمل معجزة بس فيها ايه؟ طاعة لأن زي ما قلنا في إصحاح خمسة عدد 32 كلميس بيأكدوا نفس الحكاية ونحن شهود بهذه الأمور والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله الذين يطيعونه الله يديني وهيديك بالسلام منطيع وعايز يدي كل البشرية بالسلام منطيع وبيقول لي ما توقفش الخير اللي جاي لك ما توقفش الخير اللي جاي لغيرك المفتاح للذين يطيعونه مش لحد تاني العجيب جدا ان قصه بولس رغم ان هي لقاء حصل على باب دمشق وبعد ثلاث ايام لقاء تاني مع احدانيه بيقول كده بعد في بعدها بايته على طول بيقول كده وتناول طعاما فتقوى بعد ثلاث ايام صايم كان لقمه وتقوى وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق اياما قعد كمان كم يوم ما قالش أسابيع وأشهور طب وبعدين يا رب وللوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا أليس هذا هو الذي أحلك في أرشاليم الذين يدعون بهذا الإسم وقد جاء هنا لهذا ليسوقهم مفقين إلى الأسئل كان أما شاول فكان يزاد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. روح الله روح قوة. يقول كده بولس الرسول في المساوس التانية واحد سبعة يقول كده أن الروح اللي فينا في دمشق إيه؟ إن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. إيده ده اللي ربنا ما تدعيده بالدخول النهاردة، بالدخول النهاردة. بيقول لي حطيه هتاخد حطيه هستخدمك زي حنانية. حطيه حعمل المعجزة معاك وفتح عينك وبوضع إيدة حنانية تعتبد وتقع القشور وفتح عينيك برد قابل تكون مين أو رافض تكون مين رافض تكون أداة إيد الله ولا رافض تكون الطائع رسولة الله زي شاول وصدق أنه هو هو يسوع عمس واليوم إلى الأبد وزي ما قالها أنا زماعكم اليوم وإلى انقضاء الظهر وجاي نهارده وبيعرض ماجزته عليك وعليه هغير هغيرك الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد بس بستطيع بس اعرف ان كل تعاملاتك هي معي انا شخصيا مش مع امراضك مش مع جوزك مش مع عيالك مش مع ابوك مش مع امك من مع مين؟ مع يسوع نفسه لماذا تضطهدني؟ كلمة الله عايز كده يسلك وداني ودانك ودانك اللي تسدد وبقول مش مهم it, it matters very much لأنك الآن تواجه المسيح نفسه تقدر تقف قدام المسيح وتقوله أنا اتهدتك وانا عارف أن أنا باتهدك ما حد يستاهل اللي بتعمليه ما حد يستاهل, يستاهل اللي بتعمله أنت تتطهد يسوع أنت تزيد أو مش تزيد تتعامل مع يسوع شخصياً في كل نفس تقابل معاه كان حد تشتغل معاه كان جارك كان زميلك في الجامعة زميلك في الشغل زميلك جوه البيت. جارك جوه البيت الله بيقول اتعاملوا معايا أنا وما فيش حد تاني وشوفوني أنا في كل واحد زي ما تكلمنا من كم أسبوع قبل سوم الرسل ان احنا نعمل كل شيء باسم الرب يسوع من القلب كما الرب وليس كما الإنسان هل كلماتك هذا الصباح هل رد فعلك في هذا المساء لاخواتك لجوزك لمراتك كان مختوما بختم عمل باسم الرب يسوع أم أنك عملك وكلمتك كانت اضطهادا صريحا للرب يسوع في شخص الناس القريبين منك أو القريبين منك؟ قصة بوليس بتقول أنه حتى العبادة التي تصل بالإنسان إلى اضطهاد الله قدر الله إن هو يحولها إلى الخير حينما نستجيب ونطيع نقول ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ الله بيقول لك كده وبيقول لك كده أنا النهاردة بشاور وأنت عارف بشاور فين؟ وبشاور عارف حياتك وأنت عارف أنا بشاور فين؟ عشان أقول لك كنز الصالحات جواك الروح القدس المعطى لنا من اليوم الأول المعمودية حين دشنا بالميرون وصرنا هياكل روح الله القدوس وبيشاور عليا وعرفني كويس وبيقول لي دي تبطلها دي بتتطهد فيها يسوع المسيح شخصيا والجمل دي ما تتقلش تاني طلعش من بؤك تاني والنهاردة يوم توبة بولستاب تلتة يام وصام ولم يأكل ولم يشرب شيئا نادبا على ما فعل وغير كده لو ما عملناش كده في ايه مش بنخوف الناس لكن بيقول ان اللي ما بيسمعش ما بياخدش اللي ما بيسمعش يقول كده في أشعيع واحد إن شئتم وسمعتم تاكلون خير الأرض طب خير هنأكل خيره بس لا بيقول خلي بالك ما تخدش موضوع نص وإن ابيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف لأن فم الرب يتكلم بيخوفنا ربنا لا بيقولنا البلانس بتاع الموضوع كده في خير وفي شر في سيف وفي خير الأرض، واختاري، وانت اختار، ولكن تعلم أني قد وضعت أبيامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختار الحياة فتحيا أنت ونسلك، اللي بتختاريه ده بتختاريه لعيالك ولعيالك، واللي بتختاره النهاردة لعيالك ولعيالك، واللي خير ليهم وليك، كان شر ليهم وليك، احذر، تكلم عن المبابل بالتفصيل، وأنا محاج بشير وزر حد، لكن أنا بخلق مناخ لابني، وبخلق جو حواليه يمشي صح يمشي غلط يجي في مكان كله لعنات كله شتايم كله خناء كله خصام يجي في مكان في محضر الله في هدوء في تسبيح في صلى دي قصة الأولينية اللي حبيت أشارككم بيها أو التحول الأول واحد كان يتبع الله ولكن كان يتطهد كنيثة الله بإفراد ولكني رحمت لاني فعلت بهذا بجاه لتاني يقول بولس الرسول لكن عندي نوع ثاني في سفر الاعمال عمال 19 دول بقى ماشيين صح وبيروحوا الكنيسة وماشين وراء بولس ومرشيين وراء بولس. نقرأ من اول صحاح 19 يقول ايه فحدث في كان أبولوس في كورنثوس ان بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء الى أفاسوس فإذا وجده تلاميذ دول تلاميذ وبيحضروا في المجامع او في الاجتماعات اللي فيها ناس مسحيين فجه كده روح الله يدبه بولس في قلبه ويقول له اسالهم السؤال دوت قالهم قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم إيه الكلام الجديد ده بقى قالوا له ولا سمعنا انه يوجد روح قدس مش بيترق عليهم بولس احنا مش بيترق عليهم لا ده في ناس في الكنيسة النهاردة عمرهم نصلوا الساعة الثالثة عمرهم متعلموا يقولوا ايها الملك السماء المعاذي روحوا ما بيتكلم معاه بيحطوا كده في رشم الصليب نقول باسم الاب والابن اللي عارفينهم ونتكلم معهم ساعات وروحوا كده حاجة كده كامل بيها رشم الصليب لكن مش مصدقين نروح القدس اقنوم زي اقنوم الاب زي يقولون ابن نتكلم معاه وناخد منه ولنا شراكة مع روح الله القدوس الذي نقول في آخر كل صلوا محبطة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشاركت وعطية وحبت وروحك ستكون معك معكم. فبولس استعقت التف قال لهم فبماذا اعتمدتم فقالوا معمودية يوحنا. فقال بولس أن يوحنا يوحنا عمد بمعمودية الطوبة. قال للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعضه أي بيسوع المسيح. فلما سمعوا يعتمدوا باسم الرب يسوع ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فتفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون وكان جميع الرجال نحو اثنى عشرة الله بيقول يديك إن كنت في كليسة ناردة ونقصك حاجة يمكن يكون عمرك مع طرفتي ولا عمرك مع طرفتي ودي مش مهمة قوي وبالنقيش يمكن يكون عمرك بخط إرشاد روحي إنك ما فكرتش تعمل البرنامج لقراءة كتاب المقدس في خلال سنة، اثنين، ثلاثة، شهر، اي حاجة قولها هي دي مش عايزة أنا كفاية بيجي لي آية في في التكست في الموبايل ويقول لك أنا مشترك في سايد لي آية كل يوم في الإيميل بتعزى بها جدا، وبعدين هتعيش بآية الآية ممكن تحيي ميت لكن أنا بيقول لي حتاكل الكلام إمتى كتاب بيقول لنا كده إن وجد كلامك فأكلته، فكان ليه. إيه؟ الفرح وبهجة قلبي امتى هتاكل كلمة الله وتفرح قلبك وتفرح قلب الله انك معتز بكلماته. زي ما بيقول عليها كده ثم ازمور 138 اية 2 يقوله كده انك عظمت كلمتك فوق كل اسمك وانت هتعظم كلمة الله ازاي اذا كان الله نفسه عظم كلمته فوق كل اسمه الله بيقول لنا كده ان حتى الناس اللي في سفر الاعمال اللي كانوا بيروحوا ومشيين وسط الناس بس مش داريين بعشيتهم بس كانوا أمنا على الأقل بس ما كانواش ولا سمعنا أنها يوجد روح قدوس هل أنا عايش بالروح ده يقول كده بولس الرسول في رومية 8-2 لأن نموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من نموس الخطية والموت أصلاً مش ماشي بالنموس الجديد بعيش فين في الناموس القديم اللي هو ايه ناموس الخطير والموت وقل مش قادر قوم والعالم صعب والخطية قئلة ما قلت اصلا لم تسمع ولم تقبل هذا الروح القدس الكنيسة من امايتها قلت لك اول يوم يوم ما تعبدت لكن فعلته كلمت معاه قلت لهم لاني اديني بوليس بولينا كده امتلقوا من الروح القدس لا تذكروا بالخمر التي فيها الخلاعة بل امتلقوا من الروح القدس يقول لنا كده القديس الأنبى شنودة رئيس المتوحدين كل رائع جدا لكم بشويش وهعيده مرة واثنين عشان نعرف اللي لينا ومش دارينين بيه اللي هم الناس دول ما مش دارينين بيه في اليوم دوت يقول لهم ايه لقد نلت روح القدس بالمعمودية الأنبى شنودة رئيس المتوحدين اه انا اتعمت وتشمت بالميرون وخدت الروح القدس طيب واختها بقى فاهمها واختها انفعلها طيب فعلها ازاي؟ نسمع الان باشتنوت عيس المتوحدين يقول ايه؟ ولم تعد غريبا عن المصلوب ليه؟ لان انا مدت في المعمودية معاه وادشنت بالميرون معاه بل صارت الغلبة والنصر على الشيطان هي لك الله يعني معيش مغلوب هو انا مش هبقى بنا ادم مش هقع لا هتقع بس تقع ازاي يقول كده الصارت الغلبة والنصر على الشيطان هي لك اما السقوط والضعف فهو الاستثناء مش العكس دلوقتي الاسف النغمة اللي بقى اصلا ضعيف اصلا احنا بشر اصلا ما بقدرش اصل العالم التجاربه جديدة true لكن الطبيعي بتاع الانسان اللي نال الروح القدس ولم يعد غريبا عن المسلوب صارت الغلبة والنصرة على الشيطان هي لك أما السقوط والضعف فهو الاستثناء ما تعيش بالملوف بقى يبقى السقوط والضعف هو اللية والنصرة والغلبة دي هي الاستثناء أما بيحشون دولة مش دول اللي واخدين روح القدس يبقى كده صارت لك طبيعة جديدة قوية قادرة بالمسلوب أن تخدع كل قوات الظلمة أن تخدع كل قوات الظلمة يعني أقول ما أقدرش في فرق أنا ما أقدرش الوحدي لكن بيه أقدر قوة هنا قوة الروح اللي فيها الشريك الأعظم قوة هنا هي لم تعد غريبا عن المصلوب فالله بيقول لي أن روح القدس يأخذ مما ليه ويخبركم قلنا قبل كده كلمة يخبركم في الأصل ينقل لكم بيجيب لك حاجة من عند المسيح ويدهالك يدهالي اللي ناقصني اللي أنا مش واخده بيديه يقول لنا كده القديس ااا اساس آآ آآ الرسولي عايز يقول تقريبا نفس الفكرة يقول كده ان روح القدس مش بيعمل فينا عمل عادي عشان كده ما تهملوهوش ما تقولوش ولا سمعنا انها يوجد روح القدس أو سمعنا بس ما نعرفش بيعمل إيه ما هي واحد لكن الله يقول لنا كده انه الروح القدس ده اللي بي بنقدر نقول ايه نقدر نقول انه به نصرخ الى الاب ونقول له ايه يا ابا الاب بوليس قلنا كده في رمية 8 بتعرف تقول يا ابا الازي اه طبعا محافظها كويس طب وانت بتصرخ تقول له يا ابا الاب او يا ابانا الذي في السماوات مصدق ان ابوك مديك العطية دي ولا ده خلي بالكم في كل المرات في العهد القديم في يوئيل اتنين يتكلم ان ده موعد الاب الاب وعد انه هيدي الروح الكدس والمسيح في أعمال اتنين يقول لهم كده في سفر الأعمال يقول لهم لا تبرحوا راح لحد إيه ما تأخدوا موعد الآب انتظروا موعد الآب يعني الآب وعد والابن أكد الوعد والمسيح قال إني إذا إن لم أنطلق مش هيجيكم الروح القدس ذلك الابن يقول له أنا لازم أمشى عشان هو يجي كل ده يخليني يقول لي أهمية الروح القدس في حياتي اهميه النصره الهداء ده لان انا نموس روح الحياه المسيح يسوع قد اعتقني من نموس الخطيه والموت يقول لي اوعى تكون عايش ميت وشفتوا جملة زي بايظ عايش ميت او عايش وكأني حي وفي الواقع انا ميت عشان كده جه ناس قال لهم كده في سفر الرؤيا لك اسم انك حي وانت ميت ليه اصلا انت ما فكش روح الله شغال اصلا انت ولا سمعت انه يوجد روح قدوس لكن الله بيشجعنا كلنا النهارده وبيقول ان كنت مثل بولس تعبد الله بفكره خاطئه وبدون فهم على الاطلاق او بالعكس فهم خاطئ تفتري على كنيسه الله بافراد اتمنى ان نكون بجهل زي ما بولس كان بيعمل بجهل عشان نرحم طب والحل الثاني او النوع الثاني زي الناس دول اللي بولس من اهل كرونسوس الناس اللي جاي اللي هو هو من عند افسس اللي كانوا في الكنيسه او وسط جماعه الله لكن لم يسمعوا بالروح القدس بيقول لي ايه اللي ناقصك ناقصك ما سمعتيش عن ايه يمكن ما سمعتيش عن الطاعه يمكن ما سمعتيش عن خضوع يمكن ما سمعتيش عن المحبه انك ما عن الوصية التي كمالها في المحبة. زي ما بيقول لنا بولس الأسول في كلوسي إن إن إن إن كمال الوصية في المحبة وأنه أعظمهن المحبة في مكان تاني الله عايز يقول لنا انه مهما كان الحاله اللي أنا فيها مؤمن بإله ولكني أسمع إلى الحقيقي زي كورنيليوس كنت أممي وأعبد حتى أوسان كنت زي بولس وأعطاه الكنيسة الله بافراط كنت زي الناس دول وجاهل بالشيء جوهري في الكنيسة زي عمل الروح القدس او بأي شيء الله عايز يقول لي انت النهاردة جاي افتح عينك عليه النهاردة بيقول انت ليك فرصة وانت مش جاي صدفة وافتح انجلك النهاردة وهقول لك إيه اللي نقصك ده روح الله اللي بيقول لك وقف اركع قدام الله له نور عينيه النهاردة ابرك بنورك عشان ابطل اضطهدك زي ما كنت بعمل زي بولس وبطيت كنيستك في ولادك ابطهدك انت في شخص اولادك انهي معاكم بتنسوا غيرين القديس غريغوريوس السؤولوغوس اللاهوتي كتب مقالة عظيمة جدا اسمها في الروح القدس وبعد ما كتبها كان بيثبت فيها أولوهية الروح القدس دفاعا عن أولوهية الروح القدس ضد بدعة مقدونيوس اللي قدنتها الكنيسة كلها فبعد ما عمل كده حاولوا يقتلوه كذا مر فكتب مقالة صغيرة وقال شوية جمل كده لطيفة قوي حابة شارككم بيها عشان نعرف قوة الروح القدس التي تغير هو كان بيستعلن كده وبيقول أنا مش ههمني حاجة دموة وطوني تعملوا فيها وقايل حتى في الآخر جملة جميلة يقول ايه؟ هذا الروح الروح القدس اللي شايفني وشايفك اللي أنا في محضر وانت في محضره واللي انت في محضره وعايز يعمل حاجة مختلفة هذا الروح انو وجد صيادين يعني معهم ايه؟ يصطادهم للمسيح ويجعلهم يصطادون العالم كله في شباك الكلمة وكأنه بيقول لي كده شباك الكلمة اللي بتسمعها دلوقتي واللي بتقراها بعد شوية واللي قالتها مبارح يعمل فيها الروح القدس ليصطادك للمسيح يقول كده أنكر بطرس وأندراوس وأبني الرعد الذين صاروا يجاهرون بالروحيات مثل الرعد أذكر بطرس وأندراوس وإبني الرعد الذين صاروا يجاهرون بالروحية مثل الرعد إن وجد عشرين زي متة وزي زكا يربحهم ليصيروا تلاميذ بل ويجعلهم يتاجرون في ربح النفوس إن لقى زناه يربحهم ويجعلهم إيه قديسين للمسيح إن لقى شتامين يربحهم ويخليهم إيه يخليهم مسبحين لله يجمع فوز متى الذي كان بالأمس عشارا يصير اليوم إنجليا انواجد أناسا يطهدون الآخرين بغباوة شديدة فأنه يحول غيرتهم ويجعلهم مصلبولس بدل شاول ويقدر أن يغير ويقدر غيرتهم في الشر يعطيهم غير على التقوى وبقدر غيرتهم على الشر يعطين غير على التقوى طب وأنت بقى بتكتب لي يا قدسنا العظيم هاد غريس الأصولوز. لك هذا الروح بعينه الذي دفعني اليوم أن أتكلم بمجاهرة عن أولياء الله القديس. وإن كان ذلك لا يعود على لا يعود بالخطر عليا، فشكر الله. ممكن يجي بالخطر، أشكر الله عليه. وإن عاد علي بالخطر. فلاه الشكر أيضا، طب إزاي بقى تشكره لو كان خطر أو ما جيش خطر يقول كده في الحالة الأولى إذا كنجيب الخطر لأنه جنب مبغدين من اللقاء في الخطيئة، أنا وصلت له من وبقى في ناس منهم هتوب، في ناس هتقبل في ناس هتقبل قضية الروح القدس، وتدعوه، وتقبله وما يقولوش ولا سمعنا ولا قابلنا الروح القدس طب ولو جي الخطر عليك، وفي الحالة الثانية لأنه قدسنا بنوال مقاافة كرازتنا بأن نصير مكملين بالدم حتى لو استشهد. أشكر الله لأنه يصير هذا الشهادة تعدي استشهاد وتكنيل بالدم. وانت النهاردة وأنت النهاردة قبل تكمل حتى الشهادة وتصير مكمل بالدم، وإنت عايز تكون أنت مطهيد المسيح وأنت الرافد للمسيح، وأنت التي أنت التي لا تستطيعين أن تقولي ماذا يا ربّي أن أفعل. الكلام مش توبيخ لحد معين، لكن الكلام تنبيه لأزهننا، تنبيه لقلوبنا، لأنه هو, هو الروح القدس، اللي احنا صايمين النهاردة، صوم الرسل كله، وبنقول كل يوم في الكنيسة، إلى على السماوات عشان يعمل إيه؟ وأرسل لنا الباراكليت الروح القدس المعزي. عشان يعمل إيه؟ يوحد السماء والأرض زي ما نقول بعد كده في نفس التسبيحة ويجعل الاثنين واحدا ويشهد للسلوس اللي, في اللي فينا سلوس في واحد وواحد في سلوس بس النهاردة بيقول لي أنا عايز أعمل حاجة بقى مخصوصة فيك إنت حاجة مخصوصة فيك إنت كفاية الموت اللي عشتي في الأيام اللي فاتت كفاية الموت اللي أنت عشته في الأيام اللي, اللي فاتت لأنه هو روح الحياة وبنقول له كده في القدسة والغوري يا رئيس الحياة والروح القدس هو روح الحياة لأنه روح الله عايز حياة جديدة وعايز يقول لي أنا النهاردة عايز أغير فيك زي ما غيرت شاول مهما كانت الأساوة وبقدر الغيرة والقساوة يعمل غيرة مقدسة وبقدر الجهل ولا سمعنا أن الروح القدس يقبل العطية وفي نفس اليوم تحل عليهم المواهب ويحل عليهم الروح القدس الله بيقول لي العرض لكل واحد فيه وعطيها لكل واحد فيكم وفتكروا دايما أنت تتكلم وفي محضر كنز الصالحات نوعة الحياة الروح القدس الذي يعطي بسخاء ولا يعير الذي أريد أن يعطيق ويعطيني ويعطي كل واحد فينا يقول له ربك أنا جاي لك النهاردة وقعد قدامك النهاردة وهسجد قدامك النهاردة رب عشان أخد مش عشان أسمعه بس سمعت كتير بس النهاردة جاي أقول له أنت الكنز وأعيذك تبرق أمو عينيه لينفتح الكنز لكي يكون صومي كالثومبوليس تقع القبشرون على عينيه صومي كالثومبوليس بعده أخرج وأكرز وأحير اليهود وأحير كل من شمته بي وأقول كده مع الكتاب لا تشمتي بي عدوتي انسقطت أخوهم كنت شمت العدو فيك بكلمات تجريف بكلمات إهانة لله بتجريف على صلاح الله وكنت قلت لله ليه؟ وإنك تستخطي الله الله لا يخطئ. الله ليس إنسان لكي تستذنبه لما كتاب يقول الرب صالح اشهدي بصلاح الله واشهد بصلاح الله واشهد أنك اليوم تأتي وتقول له, وتقول له ماذا تريد رب أن أفعل أنا جاي عشان أفعل إرادتك أن تفعل فيه وأكون طائع وأناد أكثر وأكثر من نعمة روح الكدوس لإلهنا كل مجد كرامة من الآن وإلى الأبد أمين